القادسية بالدمام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يا لعظمة الإسلام, الإسلام. باروا أحداث فشل الأطباء في إنقاذ حياة رجل دين أضغم النيران في نفسه على الانتشار الواسع الـ. الذي الإسلام الأوروبية هو الذي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرفون رجل الدين المتقاعد بسلبر ترك رسالة أعرب فيها عن قلق تجاه, تجاه انتشار الإسلام وتراخي موقف الكنيسة تجاه هذا الأمر قل موتوا بغيظكم إن الله بذات لماذا لا تهاجم النصرانية هذا الهجوم من قبل المسلمين أو غيرهم من أصحاب الملل لماذا لا تهاجم اليهودية من منسوها لماذا لا تهاجم البوذية الوثنية أو الغير؟ غيرها من الأديان هذا الدين العظيم الذي فضيلة الشيء عبد العزيز السويدان جاء هذا الخبر في وكالات الأنباء وبعض الصحف الأوروبية فشل الأطباء في مشفى ألماني يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر أي منذ أسبوعين تقريبا في إنقاذ حياة رجل دين مسيحي أضرم النيران في نفسه احتجاجا على الانتشار الواسع الذي يحرزه الإسلام في العواصم والمدن الأوروبية وكان رجل الدين المتقاعد رولاند في فيسلبرد وعمره ثلاث وسبعون قد صب النفط على ثيابه وأضرم فيها النار في ساحة دير مدينة إيرفورت وسط ألمانيا يوم الأربعاء الأول من شهر نوفمبر، وذلك في اليوم الذي يصادف احتفال بعض مسيحيي ألمانيا بالإصلاحات التي أدخلتها الكنيسة البروتستانتيه على المسيحية. بترجمة الإنجيل من اللاتينية إلى الألمانية في القرن السادس عشر وقال أوليفر فورالد المتحدث باسم جمعية الكنيسة الإنجليكانية إن أربلت فيسلبرغ أخبرت أسقف مدينة إيربورت أن زوجها ترك رسالة قبيل انتحاره أعرب فيها عن قلقه تجاه انتشار الإسلام في ألمانيا وتراخي موقف الكنيسة اتجاه هذا الأمر عندما قرأت هذا الخبر وتذكرت معه هجوم بابا الفاتيكان الألماني الكاثوليكي بنديكت وبالتالي اجتمع عداء الإسلام عند كل المذهبين البرتستانتي والكاثوليكي وقبله الدنمارك ورسومها الساخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدها الصحافة الفرنسية وقبلها عدد من كبار القسيسين الأمريكان وبعدها أستراليا قلت سبحان الله يا لعظمة الإسلام لماذا لا تهاجم النصرانية هذا الهجوم من قبل المسلمين أو غيرهم من أصحاب الملل الأخرى لماذا لا تهاجم اليهودية ممن سواها لماذا لا تهاجم البوذية الوثنية أو الهندوكية أو غيرها من الأديان إنه ليس دين على الأرض اليوم يهاجم هجوماً كاسرا شرساً مستمراً على جميع الأصعدة الفكرية والتعليمية والصحفية والسياسية والعسكريه علنا وسرا كما يهاجم الإسلام يهاجم من أعدائه الصريحين في الخارج ومن قبل وكلائهم المندسين في الداخل بالرغم من ضعف أهلهم وقلة حيلتهم وفرقتهم وضحالة بذلهم في الدعوة إلى الإسلام وتسلط الكفار عليهم من كل جانب بالرغم من كل هذا إلا أن الهجوم عليهم أو على الإسلام لا ينقطع نفسه ولا يقف دولابه عن الدوران أبدا ولا يخف ولا يرتخي ولا حتى يفتر ومع هذا المكر الهائل والكيد العظيم كله إلا أن الإسلام يبقى الدين الأكثر انتشاراً على سطح الأرض بلا منافس لماذا يا ترى؟ أتراه يمتلك إمكانات خارقة فوق حدود الطبيعة؟ كلا وإنما لأنه بكل بساطة الدين المنزل من عند الله الدين الحق الدين الذي يخاطب الفطر السليمة والقلوب الطيبة والعقول الناضجه يا سبحان الله إنه الإسلام هذا الدين العظيم لو أحس به أهله تمام الإحساس لو أدركوا مكانته وعظمته لو شعروا بحقيقة علاقته بهم وعلاقتهم به لو أحسوا بعمق تلك العلاقة لو أحسوا بأنها العلاقة التي تربطهم بربهم خالقهم وإلههم هذا الدين العظيم لو احسوا بانه ليس مجرد هوية ولا مجرد طقوس يؤدونها بين الحين والآخر بل هو عالم, عالم من القيم والمشاعر والمعتقدات يولدون ويعيشون فيه ويستنشقون عبقه وينظرون من خلاله ويستطعمون الحياة بارتباطهم به ويستشرفون به الآخرة ويجعلونه على رأس اهتماماتهم وقمة أولوياتهم فهو الذي يحدد مصيرهم وهو السبيل إلى سعادتهم بلا انقطاع لا بل هو السبب في خلقهم ووجودهم الإسلام هذا الدين العظيم لو أحسوا بأنه مصدر عزهم وعنوان كرامتهم لو أحسوا حقيقة بكل هذه الأحاسيس هل لأحد منهم بد إلا أن يعتز بانتمائه إليه هل لأحد منهم أن يتصرف بمعزل عنه هل لأحد منهم أن يتجاهل دينه يتجاهل عقيدته يتجاهل كلام ربه وكلام نبيه هذا الدين العظيم الذي أكمله الله لنا وأتم به النعمة هل لأحد من أهله بد إلا أن يجعله ميزانا للحكم على الأشياء ومقياسا للأفضلية هل لاحد منهم أن يفضل الكافر به على المؤمن به أو يفضل أهل المنكر على أهل المعروف أو يقدم العصاة وأهل الافساد على المصلحين الصالحين هل لاحد منهم أن يفضل المنكر على المعروف هل له أن يفعل ذلك وهو يحب دينه واحباب دينه هل له أن يفعل ذلك وهو يعلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله هل له أن يفعل ذلك وهو يعلم علم اليقين أن سلوكه ومشاعره وأخلاقه وألفاظه وأفعاله بل وعزائم قلبه كل أولئك مسجل عليه ومكتوب في صحيفته ومحاسب عليه عاجلا أو اجلا كيف يغيب عنه اعتبار دينه؟ والله يقول وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا في تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يا لتفاهة الإنسان بلا إسلام يا لضياعه يا لجهله يا لعمه وبكمه وأتفه من هذا كله من رضي بأن يكون عدوا لله ودينه حمق وسفاهة وجهل في مخلوق أضعف من الضعف ذاته إن الإنسان في مقابل كون الله الفسيح أصغر من ذرة أصغر من ذرة فكيف له أن يتحدى خالق الكون كله الشمس تعدل حجم الأرض مليون مرة والمسافة بينهما أكثر مئة وخمسين مليون كيلو متراً في الفضاء فكيف بالكون الفسيح كله كيف بالشموس الأخرى والمجرات العظيمة الأخرى التي تسبح في كون الله الفسيح والتي لبعدها لا تدركها عين الإنسان ولم تسعف في معرفتها أو رؤيتها كلها أجهزة رصد الفلكية العملاقة الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير هل يرضى هذا القزم الذي لا يرى بالعين المجردة إزاء هذا الكون العظيم أن يحادد إله الكون الذي هو أعظم وأكبر من الكون كله هل يرضى من لا يملك خلقه ولا ولادته ولا نسبه ولا صحته ولا مرضه ولا موته ولا قدره هل يرضى أن يتكبر على رب العالمين؟ هل يرضى من سفه فاختار أن يكون صادا عن سبيل الله ساخرا به وبدينه وساخرا بعباده الصالحين؟ أن يقول يوما ما يا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين حينئذ لن ينفعه عقله الذي تباه به ولا شهادته التي علقها على جدار بيته ويزداد الإثم اثما فوق إثم عندما يكون هذا السفيه الساخر المستهتر معدودا على المسلمين ومن ابوين مسلمين أي وقاحة؟ أعظم بعد ذلك أي وقاحة أعظم من إصرار بعد تحذير وأي قبح أعظم من كبر وعناد بعد علم ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء إن الشقي من اتخذ خصما لا طاقة له به إن الشقي من رضي بأن يكون رب العالمين خصمه وعدوه قد يذنب الإنسان وفي قلبه خوف من الله قد يذنب وبه ضجر من نفسه العاصية قد يذنب وهو مقر بذنبه معترف بخطئه كل ذلك معقول متصور لكن أن يذنب وهو مغرور بذنبه شامخ بأنفه جراء فعلته رافع بإثمه عقيرته بل ومنشرح ومسرور ومستمتع بصرخات الآلاف آلاف المنكرين من المسلمين رجال ونساء وكتاباتهم وبرقياتهم المنكرة لفعلته هذا ما لا يعقل إلا من الشقي فأي إسلام, أي إسلام ينتمي إليه من أصر على إشهار عداوته لصالحين وأي دين ينسب إليه من استهزأ بهم وبتدينهم وأي رأي بقي لمن تكبر وانتفخ وقدس عقله على حساب دينه إن الفضائيات والأفلام والمسلسلات والمواقع الالكترونيه والأقلام الصحفية التي تنتهج نهج العداء السافر للإسلام وللملتزمين بدين الله وتفرح تفرح بارتدائها رداء الخصومة والبغضاء لهم إنما تنطح صخرة صلدة بقرن هش ضعيف والنتيجة واضحة ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما قطت الإبل كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل ما أعظم دين الإسلام وما أذل وأحقر أعداءه في الدنيا وفي الآخرة لقد كان الصحابة يتعجبون من انكفاء أبي جهل عمر بن هشام على عدائه السافر للإسلام بالرغم من رجاحة عقله التي عرف بها فهو المكنى بأبي الحكم كني بذلك من فرط حكمته كانوا يتعجبون كيف لا يؤمن مثل هذا الرجل والحق ساطع أمامه أوضح من نور الشمس في رابعة النهار لكن الأمر الواقع في كل زمان أن قوة عقل الإنسان قد تكون نعمة عليه تدله على الحق وقد تكون نقمة عليه تصده عنه والعياذ بالله وكل ذلك راجع إلى القلب لا العقل فهناك داء قاتل إذا استقر في القلب فودع صاحبه وتولى عنه ألا وهو داء الكبر إن من أعرف الخلق بالله إبليس عرف الله فعبده وصار من المقربين ولكنه لما امتحن بالتواضع لامر الله فشل، لأن داء الكبر لم ينفك عنه واعتداده بعقله ومنطقه صده عن الإذعان والخضوع لامر الله، فطرد من رحمة الله، ولذا نجد العديد من الآيات تندد بكبره، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر، فهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر فالكبر داء عضال يصد عن الحق ولو كان المستكبر أكاديميا جامعيا أو مثقفا أو أديبا يشار إليه بالبنان وإذا اجتمع مع الكبر هزيمه نفسية وانبهار واعجاب بكل ما هو غربي فكيف يعتز صاحب هذه النفسية بدينه كيف يحترم اقوال علماء الشريعه وارائهم كيف يقبل بالحق ولو خالف ذوقه وهواه والله ما ضر دين الله اعراضه ولا كبره وامتعاضه ولا كيده ومكره وعدائه ولكن ضر نفسه الخاطئه وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الإسلام بالرغم من كثرة أعدائه داخلا وخارجا إلا إنه قائم بذاته شامخ قوي صامد لا يضر ولا قيد انمله فقبل ما يقارب الثلاثين عاما بينما المسلمون يغطون في سبات عميق والأعداء مبتهجون بغفلة المسلمين والشيطان يسرح ويمرح ويتنقل يمينا وشمالا وطولا وعرضا ولا ترغيب ولا ترهيب ولا أشرطة دينية ولا مكتبات إسلامية ولا مقدمات ولا شيء من ذلك إذ بالصحوة المباركة تجتاح شباب الأمة الواحدة والآخر من حيث لا يحتسب الشيطان وأعوانه وإذ بالقلوب النائمة تستيقظ من جديد ويشع فيها نور الإيمان فتمتلئ المساجد بالشباب الصالح بعد أن كانت مهجورة لا يغشاها سوى كبار السن وإذ بالجامعات ترى فيها الشباب بمختلف التخصصات الطبية والهندسية والاجتماعية وجوههم مسفره بالإيمان ندية من أثر الوضوء يا سبحان الله من أيقظ القلوب؟ من أغاث النفوس؟ من نشر النور؟ من أحيى الأرض بعد موتها؟ إنه الله الواحد الأحد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون كم رحمة نزلت من ربهم لهم ما قد تداركهم من بعد ما جهدوا يحيي البلاد بها من بعد موتتها ويخرج النور منها والثرى تادوا ومع توالي الزمان انقسمت قلوب الناس تجاه الصحوة إلى ثلاث فرق قلوب أقبلت وقلوب أحجمت وقلوب سوداء مظلمة إشمأزت وكفهرت وكشرت عن أنيابها وناصبت للصحوة العداوة والبغضاء والكيد وقال قائلهم في مقابلة معه في معرض ذمه لمناهج التعليم في المملكة يقول مع الأسف الشديد كل التركيز يتم على العلوم الدينية مع الأسف الشديد يقول نعم لأنه لا يرفع بالدين راسا ولا يعتز بالتدين منهجا، بل ويأس يأس من كون الدين أصبح حاجسا في المملكة منذ ربع قرن كما يعبر، ويعتبر الدين إذا اتسع دوره أصبح حاجزا دون التقدم. طيب ألا تنظر حولك؟ كم من الدول العربية والإسلامية التي ليس للدين أثر واضح على معالم حياتها اليومية اليوم ولا حتى قبل ربع قرن بل لا تكاد تجد للدين فيها, تجد للدين فيها اثرا إلا في المساجد هل تقدمت حضاريا بسبب حصرها للدين في المسجد أم هي هي كما كانت منذ عشرات السنين فحجة النزاع الوهم بين التدين والتمسك بالإسلام من جهة والتقدم الحضاري من جهة أخرى والذي يحاول أن يروج له هؤلاء حجة واهية يكذبها الواقع والمشاهد ولكن كما قيل قصار المتمني الخيبة واليائس يتمسك بقشه إن من الخطأ أن يقول القائل كنا نعيش إسلاما سهلا من قبل يقصد بذلك ما قبل الصحوة وكنا نفعل كذا ولا نكير لا أحد ينكر وكان الأمر كذا وكذا وليس من حرج فما بال الحال اليوم اختلف أهو دين جديد أم هو التشدد لا إن الحال اليوم على ما فيه من نقص وأخطاء أفضل بكثير من حال مضى كان الدين فيه بالوراثة بالوراثة ينبغي أن نحمد الله على صحوة الراشده أحيت علوم الشرع من جديد وكشفت لنا أخطائنا ونبهتنا من غفلتنا وبصرت قلوبنا بحقائق الإيمان وأرشدتنا إلى ما غاب عنا من الخير لا إن التشدد لا يقاس بالذوق ولا بالهوى فرب سنة كنا عنها غافلين فأرشدنا إليها ورب بدعة كنا بفعلها مغرورين فحذرنا منها والمرجع في الحكم في ذلك إلى العلم لا إلى الجهل إن من أسوأ ما أسمعه بين الحين والآخر مقالة فرق بين الإسلام وأهله أو الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر ونحن لا ننتظر أن يكون المسلمون على مستوى واحد من الفضل والدين والخلق فهذا محال وضرب من الخيال ولكننا على أقل الحال نخاطب من عرف قدر نفسه واستوعب المكانة التي حباه الله بها بشرف انتمائه للإسلام فقال أنا اهل لذلك إن شاء الله كما قال أبو دجانة رضي الله عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه قال فأحجم القوم فقال أبو دجانه أنا اخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم نحن نتمنى أن يصدق المسلم في الإحساس بعظمة دينه فيعتبره أوسع وأشمل من أن يحصر في صلاة وزكاه وصوم وحج هذه أركان الإسلام صحيح ولكنه يظن ايضا أن الإسلام هو المنهج الكامل الذي به تسعد البشرية جمعاء وبه يتحقق العدل ويتضح مفهوم الحرية التي يريده الله تعالى للعباد وبه وحده فقط وحده فقط يكرم الإنسان عن الحيوان البهيم الذي همه المتعة والأكل والشرب ونحن نتمنى أن يصدق المسلم في حبه لدينه فيحمله معه أينما كان كشأن المحبين فالمحبون لا يغيب عنهم طيف حبيبهم بروحي يا طيف الحبيب محافظا على العهد تدنو كيف شئت وتقرب نعم المحب لا يغيب عنه طيف حبيبه بل يخفق به قلبه ويتراءى له طيفه عند كل موقف وهذا هو مقام الإسلام عند من يحبه من أحب الإسلام حقا فسوف يتعامل مع الحياة وشؤونها لا من خلال العادات والتقاليد ولا من خلال قانون المصلحة المجردة والأنانية والأثرة التي يتعامل بها سائر الناس حوله لا بل من خلال قيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه قد يسبح عكس التيار نعم قد يواجه المتاعب نعم قد يرى من المسلمين ما هو بعيد كل البعد عن هدي الإسلام نعم كل هذا متوقع ولكن ألا يستحق منك دينك أن تصبر على نصرته ألا يستحق منك ان تذود عنه بعد أن انجاك الله به من النار وجعلك تمشي مطمئنا كريما عزيزا في نفسك بلا والله ولذا نتمنى أن يعي أفاضل المسلمين بأنهم يمثلون دينهم العظيم في انفسهم وفي بيوتهم وفي مواقع اعمالهم وفي السوق وبين اصدقائهم وفي بلادهم وخارج بلادهم فكيف هم صانعون دين الإسلام ليس دين شعارات فارغة ولا أمني ضائع ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا دين الإسلام دين عملي يشمل كل صغير وكبير في حياة المسلم كل صغير وكبير هل في هذا تقييد وكبت كما يظن البعض لا؟ بل فيه الخير كله وهل يريد لنا ديننا إلا الخير هل يريد لنا ديننا إلا السعادة صبغة الله إنها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة من أحسن من الله صبغة الإسلام أكرمنا الإسلام أسعدنا الإسلام على ما ينفعنا ويصلحنا دلنا وأرشدنا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شانه هذا الدين العظيم لو أحس به أهله لو أحس بالمنة التي من الله بها عليهم إذ جعلهم مسلمين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أيها الإخوة يا أبناء الإسلام أليس من العجب أن يستكبر المسلم على الحق أليس من الخيبة أن يلوي العربي المسلم أعناق النصوص ويقلب المعاني من أجل أن ينصر الباطل أليس من الخزي أن يقدس المسلم عقله ويستخف بعقول علماء الشريعة أليس في هذا تقليد أبله لفلاسفه الغرب أليس في هذا تفخيم لرأيهم واعتداد بهديهم وتعظيم لشأنهم على حساب التواضع لنصوص الشرع وأراء العلماء إننا نفهم أن من الأسباب الرئيسة لبغض وعداء أهل الكفر من شس الملل المحرفة والمبتدعه للإسلام هو كونه الدين الأكثر انتشارا وقبولاً على وجه الأرض لقد أثار هذا التميز والتفوق غير العادي لدين الإسلام نقمتهم وحسدهم وقد أخبرنا القرآن أن الحسد الذي اشتعل في صدور أهل الكتاب لما رأوا الناس يقبلون على الدين الحق أفواجا جعلهم يتمنون ضلالهم وكفرهم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالحسد خلق ذميم وأهل الباطل يحسدون ويتمنون زوال الخير ممن يحسدون لأن فساد قلوبهم جعل منها للحسد مرتعا فأفسد أخلاقهم نفهم كل هذا من النصارى من اليهود من الهندوس لكن ما بال المنتسبين للإسلام يشاركونهم في كثير من تلك المواقف إنه بغض التدين إن من أبغض التدين جزماً سيشاركهم في هذا الحسد ولذلك يحسد العلمانيون أهل الإصلاح على قبول الناس لهم وثقتهم بهم وإقبالهم على منتدياتهم ونشاطاتهم ومع أن للعلمانيين والمتحررين تحركات كبيرة وخططا وتنسيقا مع جهات أجنبية يحس بها من يتابعهم إلا أنهم لما استضطأوا ثمرة كيدهم ورأوا عزوف الناس عنهم راحوا يصنعون الفتن ويثيرون الشكوك والشبهات في مقالاتهم بين الحين والآخر حول الانشطه الخيرية أو حلق التحفيظ أو المخيمات الدعوية ومع أن وسائل, الإعلام، مع أن وسائل الإعلام تبنت رعاية هؤلاء العلمانيين والمتحررين وإبرازهم وأعدت لهم متسعا واسعا ومريحا واحتضنتهم بكل قوة ومكنت لهم تمكينا مطلقا إلا أن استجابة الناس ما تزال ضعيفة ولا تنطلي كاذيبهم إلا على فئه من السدج ومرضى القلوب عندها أخذوا يلتفتون إلى منابر الإصلاح في المساجد ويتحسرون ويتمنون أن تتاح لهم فرصة مماثلة كي ينشروا أفكارهم بين الناس فيقول أحدهم آه لو كانت لنا مناسبة كخطبة الجمعة يصغي غلالها الناس إلى أفكارنا ويحرق الحسد قلوبهم ألا يقدروا على ذلك فماذا يا ترى يصنعون لقد اجترأوا على الكلام حتى على خطبة الجمعة نعم فإنهم يرون أن لها اثارا سيئة وتبعات وخيمة وتراهم يسرون ويبالغون ويضخمون فقائل يقول في صحيفة خضراء لو حضرت خطبة من خطب الجمعة في بلداننا الإسلامية لعرست لماذا يكرهنا الغرب ومعه أي الغرب كل الحق في ذلك إن الدعاء عليهم وعلى أطفالهم باليتم ونسائهم بالترمل وغيرها من الأعية على غير المسلمين يكاد يكون ثابتا في كل خطبه وفي جميع مساجدنا صحيح لسنا كلنا إرهابيين ولكننا سمحنا للأرهابيين بالتكلم باسمنا واستغلالنا أسوأ استغلال ويتكلم إمام مسجد في استراليا واسمه تاج الدين الهلالي وهو شيخ مسلم غيور يتكلم في مجموعة من المسلمين في إحدى الدروس الرمضانية في البلاد الأسترالية ويتناول في درسه جرائم الاغتصاب المستفحلة في تلك البلاد ويقول رأي الشرع في فوائد السكر ومضار العري وكونه محفزا للإثارة الغريزية وسببا من أسباب الزياد جرائم الاغتصاب وبصرف النظر عن أسلوبه صحيحا كان أو غير صحيح إلا أنه استشهد استشهد بكلمات من قلم للاديب الشاعر مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم سمى تلك الكلمات قصيدة مترجمة عن الشيطان لحوم البحر صور فيها الشيطان وهو ينظر إلى شاطئ البحر الذي يتعرى فيه الرجال والنساء إلا من أقل القليل حيث يقول الرافعي والذي نقله ذلك الشيخ كنا تتعرى المرأة من ثوبها فتتعرى من فضيلتها هنا يخلع الرجل ثوبه ثم يعود إليه فيلبس فيه الأدب الذي خلعه رؤية الرجل لحم المرأة المحرمة نظرا بالعين والعاطفة يرني ببصره الجائع كما ينظر الصقر إلى لحم الصيد ونظر المرأة لحم الرجل رؤية فكر فقط تحول بصرها أو تخفضه وهي من قلبها تنظر يا لحوم البحر سنخف من ثيابك جزار إلى آخر كلامه فنقل تشهاره ذلك إلى من هو حاقد على الإسلام من النصارى وما أكثرهم واكثرهن فشالوا البلاد ولم يقعدوها على كلام الشيخ وانهالت التهم وتضخم الأمر ونفخ فيه نفخا عجيبا وتصاعد بشكل غريب مشبوه حتى وصل إلى مستوى رئيس وزرائهم وهو شخص معروف أيضا بحقده وعنصريته فأدلى بدلوه وأن في هذا إهانة للمرأة ومبرر لاغتصابها وأن ان أن يسجل أو يبعد سبحان الله كل هذا وهم أنفسهم يتشدقون بحرية التعبير عن الرأي ووسائل إعلامهم ذاتها تنشر من ألوان الاستهزاء وفحش القول والفعل كل يوم ما يندى له الجبين ولا معترض ولا منكر لكن حرية الرأي تلغى عندما يتحدث المسلم ويؤول القول ويساء الظن بصاحبه ويحمل أسوأ المحامل عندما يكون منطلقه إسلاميا لأن الإسلام دائما متهم والمحزن حقا ليس في تكالب النصارى وحكومتهم وجمعيات حقوقهم على ذلك الشيخ المسلم فهذا أمر متوقع وإنما المحزن هو الموقف المشابه لموقفهم اشد من قبل كثير من المنتسبين إلى الإسلام من الجهلة والجاهلات في تلك البلاد وغيرها فشاركوا وشاركنا في اتهام الشيخ وأعلنوا براءتهم من كلامه وطالبوا بإبعاده ثم جاء دور بني علمان بأسلوبهم الساخر وشماتتهم، طبعا وهل لهم أن يفوتوا هذه الفرصة فهم المتربصون بأهل الإصلاح الدوائر عليهم دائرة السوق يتربصون بأهل الإصلاح ليس هنا في المملكة فحسب بل في كل مكان ولو حتى في استراليا قال أحدهم وهو غير راشد في جريدة خضراء ضمن مقال له بعنوان الهلال والنساء يقصد بالهلال الشيخ الدين الهلال قال بعد أن ذكر علاقة أستراليا الضعيفة بالمسلمين قال حتى قرر الشيخ تاج الدين الهلالي أن يفتح العلاقة عندما أعلن أن كل امرأة غير محجبة من الطبيعي أن تتعرض للاستصاف طبعا الشيخ لم يكن يتكلم عن الحجاب وإنما كان يتكلم عن العري ولكن طبع الحقود الشماثة ولو بالبهتان والكذب وقال ثم حاول إصلاح زلة لسانه مؤكداً أن الإستراليين لم يسمعوا تصريحه جيدا ليدهشوا أكثر بأن ما قاله أسوأ مما نقل عنه فقد وصف المرأة غير المحجبه باللحمة المكشوفة أمام قطط المطبخ وأنه من الطبيعي أن تأكلها قال فهم كلامه على أن المرأة التي لا تغطي شعرها عاهرة في بلد لا تغطي فيه إلا بضع نساء رؤسهن وهذا يعني أيضا شوفوا الاستنتاج أن هناك أكثر من مئة مليون امرأة مسلمة عاهرة هذا هو استنتاجه لا سبعة ملايين امرأة أسترالية فكثير من المسلمات في العالم لا يتحجبن ولا أدري لا أدري من أين أتى برقم المئة مليون امرأة مسلمة غير محجبة من كيسه أم هناك إحصائية بغير المحجبات لا ندري عنها قال فأي منطق هذا خاصة بعد أن صار مفتيا قال وإن كنا لا ندري كيف خاصة انظروا الآن إلى الاستهزاء بالمشايخ والمفتين قال خاصة أن الرجل يسكن في السوراليا وليس في الصعيد المصري أو الريف السعودي أي أنه ليس في بيئة بسيطة متخلفة كالصعيد المصري أو الريف السعودي تقبل مثل هذا الكلام وإنما في بيئة متحضرة راقية سبحان الله أتواصوا به أتواصوا به هم دائما هكذا منذ عهد النبوة عندما كان سلفهم من المنافقين في المدينة يستهزئون بالنبي وصحابته وحتى يومنا هذا فعداء التدين في الداخل والمقصود بأعداء التدين اولئك الذين أخذوا على أنفسهم مهمة إيقاف أثر الصحوة على المجتمع وذلك بإنصاق التهم بنشاطاتها وإثارة الشكوك حولها وتشويه رموزها والعمل على مدافعة الصحوة بتشجيع مظاهر التحرر والاختلاف والمبالقة في خروج المرأة ومناقشة المسلمات مسلمات الشريعة وثوابت هؤلاء المحادون للتدين والطابع المحافظ المحافظ للمجتمع إما علمانيون ماديون وإما متحررون ليبراليون وإما مخدوعون بفكر هؤلاء أو أولئك والعلمانيون في الغالب ليبراليون لكن ما هي الليبراليه الليبراليه هي كون الحرية بمفهوم الغرب الغاية الغضمة أي تحرر الفرد التام من كل أنواع الاكراه أو السيطرة الخارجية ثم التصرف وفق ما يمليه قانون النفس وغاباتها وأهوائها والانطلاقه والانفلات نحو الفريات بكل صورها فالليبراليه ثورة الفرد وتمرده على كل تقييد خارجي طيب ماذا عن الدين يمكن للليبرالي أن يكون وجوديا ملحدا ويمكن أن يتبنى دينا من باب حرية الاعتقاد لا فرق لكن بشرط أن يكون هذا الدين ذا طابع وجداني وفكري لا تأثير له على السلوك ولا مظاهر الحياة ولذلك نجد الفرد الأوروبي والأمريكي اليوم يخرج من نحلة إلى أخرى ومن مبدأ إلى نقيضه دون أن يطرأ على حياته العملية وسلوكه الشخصي أي تغيير، لأن الدين في نظره فكره مجرده وعقيده وجدانية فلسفية فقط وللإنسان عندهم أن يفسر تلك العقيدة كما يشاء لأنه حر في ذلك ولهذا لم اعترضت شابة مراهقة في إحدى البرامج على تلقين والديها على تلقين والديها إياها مفهوم الدين وقالت أنا افهم الدين بحسب نظرتي لا دخل لكم ولا لأي أحد ولا حتى القساوسه في ذلك الفهم ماذا حدث؟ صفق لها الحاضرون وهذا يذكرنا بتحريف مفهوم حجاب المرأة لدى كثير من السافرات ممن يسمين بالمثقفات ممن ينتسبن إلى الإسلام فمعنى الحجاب في نظرهن يرجع إلى قناعتهن الشخصية بلا تلقين من أحد لا شيخ ولا مذهب ولا حتى عرف وبالرغم من أن هذه الفلسفه تنادي بتقديس حرية الفرد ولو على حساب الدين أو العرف بل حتى على حساب الفطرة مما يعني تعارضا صحيحا صريحا مع شريعة الإسلام إلا أنك تجد وللأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم من يصرح في كونه ليبراليا ويفتخر بذلك أو نحو ذلك تقول إحدى المنتكسات من التدين إلى الليبراليه والانتكاس بهذا الشكل لا يكون إلا لمن تدين وهو متردد أو التزم ظاهرا وفي قلبه بداية المرض تقول وهي أستاذة جامعية وكما ذكرت سابقا الليبرالي من أصل مسلم مشكلته أو مرضه هو الأنا أو تضخم الذات تجده قرأ كثيرا في مذهب ما يسمى بالشك المطلق لبعض فلاسفة الغرب في القرن الثامن عشر والذي كان موجها حتى إلى الإيمان ولملأ فكل شيء قابل للشك والطعن وبالتالي قابل للنقاش ولو كان أكبر المسلمات ولو كان من صميم الثوابت وتجد هذا الليبرالي في مسار تاريخه حتى وصل إلى هذا الفكر قرأ ما غصت به المكتبات الغربية وحتى العربية من تاريخ تمرد المفكرين الأوروبيين على سلطة الكنيسة كفولتير وبرينتون وروسو وأعجبته جرأة تجربتهم أو كفاحهم في مقاومة الموروثات التقليدية القائمة على عصمة الكنيسة وأعجبه استكبارهم على تعاليمها الظالمة وخروجهم على المألوف وتعاملهم مع عقيدة الخلق وفق فلسفتهم ونظرتهم العقلية المجردة فهم يؤمنون بالله ولكنه إيمان خاص بهم حيث قالوا كما ذكر فولتير أن الله خلق الكون ثم تركه يدور كما هو دون تصرف لاحق منه جل وعلا وكذلك الإنسان منحه العقل ثم تركه وشأنه ليستغل قدرته العقلية في الفهم والاستنباط في كل شيء حتى في دينه فالليبرالي لا يرضى لأحد أن يملي عليه مفهوما أو معتقدا قسريا كائنا من كان لا مجال للتسليم والإذعان لديه إلا من خلال قناعته الشخصية أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق والآن قارنوا تقول تلك الأستاذة الجامعية في مقابلة معها لما سئلت ما الذي حملك على ألا تعودي تقتنعين بذلك يقصد تغير قناعتها السابقة بالحجاب حيث كانت تلبس الحجاب من قبل والحجاب المقصود به غطاء الرأس فقط تقول أعتقد أني تطورت ونضجت وفكرت يعني فكرت بمعزل عن نصوص القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل بالفعل الإسلام ينظر للمرأة هذه النظرة يعني أنها عورة تقول إذا كان الإسلام ينظر للمرأة هذه النظرة كيف يكون هو ثوره في وضع حقوق المرأة يعني روح النص وجوهره يتنافى مع فكرة العورة والجسد فلما سألها السؤال الطبيعي هل رجعت للتراث والموروث لتبحث عن إجابة لأسئلتك خلال هذه التجربة قالت ليس مطلوبا مني أن أنفذ حرفية الدين أو أكون عبدا للحرف مهما كان ولا لتفسيري ولا لتأويل أحد نعم هذه هي عقيدة الليبرالي حتى نفهم طريقة تفكيره فعقله وذوقه هو مرجعه لقد استبدلت هذه المرأة استبدلت صريح مدلول الآيات في كتاب الله واستبدلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال صحابته وأقوال التابعين لهم بإحسان وأقوال كبار علماء الإسلام على مدى العصور وما أجمعت عليه الأمة قاطبه. استبدلت هذه الأصول كلها وجعلت مرجعها عقلها المجرد فعقلها هو الذي يفسر المعنى وذوقها هو الذي يحدد الصحيح والخطأ وفكرها وتصورها هو الذي يحكم على نصوص الشريعة تقول معترضه على الأحكام الشرعية إن استخدام المرأة في المسألة الفقهيه باب يجب أن يغلق ويفتح بدلا منه باب الحقوق المدنية يجب أن تترك التأويلات الفقهيه بين العبد وربه وتقول لا معنى للرقابة الفقهية الموجودة حاليا على كل القنوات التلفزيونية التي تحلل وتحرم طول الوقت نحن لسنا في حاجة لفقه جديد بل لفصل الفقه والتكلم في الحقوق المدنية وتقول احسست بأن الحجاب أصبح شكلا خارجيا بلا مضمون خصوصا أنه حصلت لي تغيرات أو تغيرات فكرية كثيرة فلم أعد مقتنعة بأنني عورة أو اصلح للتعامل مع نفسي بهذا الشكل أصبحت أرفض الحجاب وأرفض فكرة أنني عورة يا إخوة من أعظم من قال أن المرأة عورة أو أشار إلى ذلك المفهوم الذي ترفضه هذه المرأة من؟ من أيها الإخوة؟ إنه الله جل في علاه ورسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وقوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ابنين عليهن من جلابيبهم وغيرها من الآيات ونبينا صلى الله عليه وسلم حين قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان الحديد رواه ابن حبان والترمذي وابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم فمشكلة هؤلاء في كونهم يستكبرون على النصوص الشرعية وتضخم الذات وتقديس العقل ولهذا اختار المحرر أن يكون عنوان الموضوع فلانة وذكر اسمها والتمرد على القالب وضريبة إعمال العقل أي ممارسة الجدل الفلسفي العقلي للقبول أو الرفض ما لا دور للعقل فيه إلا التأمل والفهم الإبرالي فيلسوف مستكبر بعقله كما كان شأن المعتزله والجهمية يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الجهمية والقدريه من المعتزلة فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسد وهذا أصل معروف لأهل البدع. أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقل وقال ايضا في من قدسوا العقل يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له تابعين للعقل والمعقولات عندهم هي الأصول الكليه المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لا تكاد ترى احدا نظر في الرأي أي فيما لا مجال للرأي فيه من المسلمات والثوابت إلا وفي قلبه دغلي أي فساد وكبر وريبه لقد أراد الله تعالى من بداية كتابه العزيز أن نتربى على التسليم لأمره حتى فيما صعب ادراك حكمته نجد في بداية القرآن لما تساءل الملائكة عن خلق الله تعالى للإنس بتعجب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك عاتبهم على مجرد تساؤلهم قائلا سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون وحذر من الاستكبار على أمره وحكمه وضرب لنا مثلا من بداية القرآن أيضا بإبليس حين قدم عقله على أمر الله له للسجود لآدم قائلا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فطرده من رحمته فالله يبغض الكبر ويحب التسليم والإذعان والخضوع من عباده لأن التسليم هو لب العبادة ولهذا سمانا بنفسه جل وعلا سمانا المسلمين لأنه يحب هذا الاسم هو سماكم المسلمين من قبل وثم دينه الذي انزله على رسله الاسلام لانه يحب هذا المسمى ان الدين عند الله الاسلام بل لقد اثنى الله تعالى على الخليل العاقل الحكيم نبيه ابراهيم عليه السلام صاحب الذكاء والفطنه لخصله تميز بها وهي التسليم والإذعان لله الديان في أوامر صعبة على العقل قبل أن تكون صعبة على النفس التسليم ولو لم يدرك الحكمة لأن التسليم لأمر الله هو جوهر الإسلام ولهذا اثنى عليه جل وعلا لقد امتحنه في ترك زوجته هاجر مع ابنها الرضيع بواد غير ذي زرع ولا انس ولا حس فصبر وسلم ثم امتحنه في أمره له بذبح ابنه, ابنه العزيز إسماعيل فصبر وسلم قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ولا يعني هذا أن الإسلام الغى العقل أو حط من قدره كلا بل على العكس الإسلام كرم العقل فقد جعله مناطا للتكليف ووجه إليه الخطاب الشرعي وحرم الاعتداء عليه وإلحاق الضرر به بتحريم المسكر والمفتر وكل ما خامره وغطاه وأثنى على أصحاب العقول الراجحة الذين يحسنون استخدام عقولهم فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم وجعل العقل دليلا على العلم وجعله صفة لأهل العلم وما يعقلها إلا العالمون وذم الذين ألغوا عقولهم بتقليدهم الأعمى للآباء وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولكن في الوقت ذاته جعل للعقل حدودا يقف عندها ويحترمها ويفهمها ويقبل بها ويدرك إن كان حدوثها ولكنه لا يجاوزها كالغيبيات وكنه العبادات ولعل في هذا تبكيرا للإنسان بضعفه أمام خالقه وحاجته إليه ولا ريب في كون هذه الحدود التي يجب أن يقف عندها العقل ابتلاء له بالخضوع والتسليم فهؤلاء الإبراليون الذين ينتسبون للاسلام وامثالهم ممن قدم عقله وفكر هؤلاء خالفوا جوهر الإسلام وهو التواضع لله والتسليم لدينه والخضوع للنص الشرعي وتلك المرأة عندما قالت ليس مطلوبا مني أن أنفذ حرفية الدين أو أكون عبدا للحرف مهما كان يعني تريد أن تفصل الدين حسب ذوقها وفكرها هذه المرأة هي مثال واضح لعقلية الليبرالي وجانب من جوانب عقيدته وليس الأمر وقف عند هذا الحد ليس هم لما تبنوا عقيدتهم تلك قصروها على ذواتهم لا إن لهم سعيا واضحا في التبشير بتلك العقيدة وفرضها على المجتمع المسلم تدريجيا بل تجد في معظمهم بالاضافه إلى الكبر والاستعلاء والاعتداد بالعقل والغرور الأكاديمي أو الثقافي صح التعبير تجد منهم احتقارا للفكر الدين التقليدي كما يحلو لكثير منهم تسمية وتجد وقاحة وافتراء وسوء أدب فهم يتهمون المتدينين المنادين بتطبيق حكم الشريعة باستغلال الدين لأجل مصالحهم الشخصية وأهدافهم المشبوهة طبعاً لبراليون بعيدون عن ذلك كل البعد أبداً ما عندهم لا مصالح شخصية ولا أهداف مشبوهة ويصفون المصلحين الامرين بالمعروف بالتخلف والرجعية والتحجر والتطرف وغيرها من الألقاب وقد استأسدوا في الفترة الأخيرة ووصلت الجرأة والوقاحة بإحداهن أن وصفت فيه إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بأنها أي تلك الفتوى إرهاب نفسي تنشر ذلك الوصف بكل تحد ولا مبالاة في صحيفة محلية وأخرى وصفت فتوى أخرى لأحد أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بأنها إرهاب فكري وآخر يهاجم المناهج المدرسية السعودية ويدعي أن فيها ما يغذي الارهاب. ويدعو للكراهيه ووصل التطرف الإعلام حده عندما تهجمت إحدى الصحف المحلية عبر أحد محرريها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه زاعمة أنه هو صاحب ايديولوجيه التكفير فهم ما زالوا وسيستمرون حربا مستعرة على كل ما هو محافظ ويدعو إلى الإنسان بالشرع. وسيظلون حرباً على الدعوة السنية على منهج الصحابة والتابعين وحرباً على مناهج التعليم الدينية وعلى مراكز الهيئة ورجالها وعلى المراكز الصيفية الطلابية وعلى حلق تحفيظ القرآن وعلى غيرها من الجهات الخيرية إضافة إلى حربهم على رموز الصحوة المباركة وهم في نفس الوقت دعاة إلى تحرير المرأة المسلمة وخروجها واختلاطها وانفلاتها من قيود العفه والحياء والحجاب والولي والمحرم وغيرها من وصايا الشرع الراعية للفضيلة ودعاة إلى فصل الدين عن السياسة وعن الاقتصاد وعن الإعلام وعن التعليم وعن جميع أوجه التنظيم المدني ولكن يبقى أن نقول بكل ثقة هذا الدين العظيم قوي صامد لا يضره كيد مبطل ولا حسد عدو يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون اتطفئ نور الله نفخه فاجر تعالى الذي بالكبرياء تفردا ومن خاصم الرحمن خابت شهوده وضاعت مساعيه واتعابه سدى وكيف يقوم الظلم في وجه شرعه على كل الشرائع مقصدا فقد اطلعت على فيلم وثائقي عن عدد من الأسر الأمريكية المسلمة في واحدة من أشد الولايات تعصبا للنصرانية من أشد الولايات تعصبا للنصرانية إنها أسر بيضاء شقراء أمريكية الولادة والمنشأ أسلمت بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر دفع الفضول رب الأسرة وهو شاب في الثلاثينات للقراءة عن الإسلام ومن كتاب إلى آخر حتى شرح الله صدره للإيمان فآمن وامنت زوجته سوى أبيه وأمه وفي ظني أعظم فقرة في ذلك الفيلم الوثائقي عندما دار نقاش عابر بين ذلك المسلم الأمريكي وزميل له قص النصراني متعصب، حيث قال النصراني لذلك المسلم سوف تعود لأصلك يوما ما أي تعود للنصرانية فرد عليه المسلم كنت هناك من قبل لقد جربتها وذاك النصراني يكرر عليه سوف تعود سوف تعود فسكت المسلم قليلا حتى سكت النصراني ثم رفع المسلم بصره إلى ذلك القس النصراني وبلهجة هادئة قال له لقد وجدت في الإسلام كل ما كنت أتمنى أن أجده في النصرانية فصمت القس إن من طبيعة هذا الدين العظيم أنه إذا لم ينصره أهله نصره الله فبالرغم من ضعف المسلمين وتعرض الإسلام المستمر لكيد الأعداء في الداخل والخارج إلا أنه ينفذ إلى القلوب بصورة عجيبة وينال إعجاب العقول السليمة في شتى بلاد الأرض لقد شنوا حربا على الحجاب وحاولوا تشويهه في أذهان النساء بل في بعض البلاد العربية مع الاسف قاموا بحملة اعتداء على الحجاب ومنع المحجبات من دخول المدارس والجامعات وصدرت الأوامر الرسمية إلى مدير المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول كل فتاة ترتدي ما تسميه السلطات اللباس الطائفي وقاموا لا بارك الله فيهم بنزع الحجاب عنوة من فوق رؤوس التلميذات المحجبات أما في معظم البلاد الأوروبية فقد سنت القوانين للتضييق على كل مسلمة محجبة طالبة كانت أو عاملة ومع كل هذا الكيد وخلافا لكل التوقعات يا سبحان الله تزايدت شعبية الحجاب وتعاظم إقبال فتيات والنساء عليه أمام دهشة الأعداء ثم وصل نور الإسلام حتى إلى قلوب اللاعبين العالميين ويفاجئ الأوروبيون بإسلام النجم الفرنسي فلان وإسلام فلان البرازيلي وفلان الهولندي وفلان الألماني وتؤسر الصحفيه العالمية البريطانية إيبون ريدلي من قبل طالبان ثم يطلق سراحها بشرط أن تعد بقراءة القرآن فتفي بوعدها بعد فترة من إطلاق سراحها وتبدأ بقراءة القرآن وتقرأ وتقرأ فماذا جرى لها بعد ذلك؟ دخلت في الإسلام طوعا وبكل قناعة وليس ذلك فحسب بل واصبحت داعيه للاسلام تقول في ردها على العقلانيين هؤلاء التنويريين من دعاة تطوير الشريعة المطالبين بفقه جديد يحاك العصر ترد هذه البريطانية تقول هذا خطأ انظروا ماذا حدث في الدين المسيحي عندما أرادوا تقريبا الناس من الدين عن طريق التنازل عن المسلمات وموافقه الناس على أهوائهم وشهواتهم الآن يقرون الشذوذ بل إن الشذوذ واقع في داخل الكنيسة وأصبح هناك معماديون نساء تمشياً مع الحركة النسائية وهكذا سنخسر ولن نربح أيها الاخوه يا أبناء الإسلام هل لنا في استشعار عظمة الإسلام هل لنا في إعزازه كي نعز هل لنا في نصره كي ننتصر هل لنا في المحافظة عليه كي تحفظ أعراضنا هل لنا في التمسك به كي ننجو ونفوز وليس جديدا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسان تجدد فقل لحماك الظلم من حلفائهم لنا العهد نحميه ونمضي على هدى له من ذويه الصالحين عزائم تفض القوى فضا ولو كن جلمدا بلاد أعزتها سيوف محمد فما عذرها الا تعز محمدا اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر دينك ومن نصر دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه يا رب العالمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجنبنا إياه يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين داخلا وخارجا اللهم افضحهم واجعل كيدهم في نحورهم اللهم اغفر لنا المعاصي والزلات والخطايا وتقبل منا الطاعات والقربات اللهم اهدنا وأولادنا والمسلمين اللهم اجمع قلوب المسلمين على طاعتك اللهم اصلح ولاه أمور المسلمين اللهم اصلح ولاه امور المسلمين اللهم ارحم موتانا واشفنا وشف مرضانا وعافنا في ديننا ودنيانا واحسن عاقبتنا وخاتمتنا وصل على نبينا محمد وعلى اله و...